مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين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 أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان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 وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين الله الله الله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 يُمْ بِتُلَكُمْ بِهِ الزَّرُّعَ وَزَّيتُونَ وَن خِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَات إَِّ فِي ذَلِكَ ل آيَتَِّقَوْمِين تَفَكَّرون. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 لَتُخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ, الله